ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا حظا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون